صلاة الميراجية للشيخ الأكبر مهيد دين رابي قدس سره العالي ما نفعلها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم من أنت عاصمه وجبرين خادمه والبراق مركبه الميراج سفره وسدرة المنتهى مرقده ومقامه قاب قم يا أدنى مطلبه ومرامه وعلى آل محمد اللهم صل على من شقاق القمر إشارته وما زاغ البصر وما طغى فهمته ورتبته والقرآن عجته والكعبة قبلته والدنيا مفقوده والأقوى موجوده والرب معبوده والمعبود مقصوده وعلى آل محمد اللهم سل على محمد صاحب التابين والتنزيل المؤيد بجبرائيل وميكا إلى المبعوث بأكرم عشيرة وقبائل المنعوت في التوراة والزبور والفرقان والانجيل وعلى آل محمد اللهم صل على محمد هو بتر التمام نور الظلام صاحب القمقام شفيع المذنبين يوم القيام محمد ابن عبد الله الداعين إلى دار السلام وعلى آل محمد اللهم صل على محمد مواصل الأرحام ومجاني بالآثام ومضلل بالغمام وقانع الأدلام وصدر الكرام وصادق الكلام محمد بن عبد الله سيد الألام وعلى آل محمد اللهم صل على محمد الناظم لطاق ملة الإسلام وقامع رواقي, وقامع رواقي دولة الأصنام أفضل الرسل الكرام صاحب بيت الله الحرام محمد بن عبد الله رسول الله الملك العلام وعلى آل محمد Allahumma salli ala Muhammedin Seyyidil A'lami ve Muzhiril İslam ve Kâsiril Asnami ve Kiram ve Sâdiqil Muhammedin i'abdillâhi iddâin ilâ dâri s ve alâ Muhammed Allahumma salli ala Muhammedin abdike ve habibike ve Mustafake ve Khalilike ورسونيك مجتباك الداعي إلى دار السلام والمنفير من الهلاك وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد من صل بالملائكة إماما من الأملك الذي كشفت له الحجاب حتى رأك وعرضت عليه العرش والكرسي فلم يلتفي إلى سماك. وعلى آل محمد اللهم سل على محمد شمس الغياء وقمر ظلماء خطيب الأنبياء وطيب الأغنياء وحبيب الفقراء صاعب الفطلاء والعلماء وعلى آل محمد اللهم صل على محمد صاحب الجود والحلم والفطلاء ومنبع الشفاعة والرطاء وتاج الأولياء وصفي الأصفياء وصاحب الشرف واللواي مرسون رب الأرض والسماء وعلى آل محمد اللهم صل على صاحب التاج والبراق والعلم ودافع المباء والبلاء والألم جسمه مضهر منور في الحرم واسمه مكتوب على اللوح بالقلم محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم وعلى آل محمد اللهم صل على محمد صدر الأنبياء المعظم والبدر الحمام المفخم المعيد المضبر المكرم منبع الجود والفضل والكرم محمد ابن عبد الله الكفين لمن آمن وأسلم وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وجهه جميل شرعه دليل أصله من إبراهيم الخليل أصله من إبراهيم الخليل صفاته في التوراة والزبور والإنجيل والفرقان وعلى آل محمد اللهم صل على محمد خليفته وصيل آصمه جبرائيل خادمه ميكائيل نقيبه إسرافيل مركبه براق سفره ميراج وطريقه منهاج أمته في العصيان وشفاعته عند الرحمن وعلى آل محمد اللهم صل على محمد إمام العاشقين وفخر المشتاقين، منور قلوب الأولياء الآرفين، السابق على جميع الأنبياء والمرسلين، الناطق لكنت نبياً، وآدم بين الماء مطين، وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد الرسول الأمين وخاتم النبيين الذي قلت في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آل محمد اللهم صل على محمد صاحب اليد البيضاء وخاتم رسالة الزهراء المختصة جبرائي للعطاء المنتقم من أهل الطلالة والشقاي محمد بن عبد الله الشفيع يوم الفصل والقطائي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد الشمس الغرائي وقمر الظلماء وسيد البطحاء ومنته الجول والسخاء ومن عرج بالسماء فانتهى إلى محل كرامة والاجتباء محمد بن عبد الله صاحب الحظ والنواء وعلى آل محمد اللهم صل على محمد النبي الذي توجه إلى القبلتين وصلى ليلة أسرى في المسجنين وارتق إلى السماء السابعة في أسرع من لمح العين دل فتدل فكان قاب قوسين رأى مرة بعد أخرى عند صدرة المنتهى من عين وعلى آل محمد اللهم صل على محمد النبي الحرمين وخير الأبطحين ورسول الثقلين وجد الحسنين والمشرف, والمشرف بمقام الحرمين كانت لثمت قدميه سدرة المنتهى والمشعرين وخلع, وخلع فوق العرش النعلي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد الذي صلى عليه جميع الملائكة في الملايل على في الملايل على المخصوص رسالة خلاقي رسالة خالق الأرض والسماء الذي صرح في إخواني العلماء ورثة الأنبياء وعلى آل محمد الذي بين دنيا هو اظهر برهانه وجعلت العربيه الفصيحه لسانه يا من قال وقوله الحق فاذا قراناه فتهني قرانا وعلى آل محمد اللهم صل على محمد معدن الوحي والرسالة ومحل المروة والسقامة غزان برية النبوة وغصني ربه في روضة الفتوة المولود في البطحاء الذي بمكة شرط اسمه كل دينار وسكة وعلى آل محمد اللهم صل على محمد الذي طاب أصره وفرعه كما طاب دينه وشرعه ملك العرش معينه وجبرين خادمه والكعبة قبلته والتوحيد ملته والإسلام دعته والجماعة حيرته وعلى آل محمد اللهم صل على محمد النصر قِمَّتُهُ وَالْفَوْزُ زِينَتُهُ وَالْحُكْمُ خِيرَتُهُ وَالْعَدْلُ شَرِيعَتُهُ وَالصِّدْقُ طَبِيعَتُهُ وَالْإِخْلَاصُ فِطْرَتُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ أُمَّتُهُ وَالشَّفَاعَةُ خَامَتُهُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّرَفِ وَالْمِنْبَرِ وَالْعَظِيمِ الْكَوْثَرِ والدين الأظهري، والشرع الأشهري، والشفاعة في المحشر، وعلى آل محمد اللهم صل على محمد بالوجه الجميل، والرأي الأصيل، المصطفى من نسل إسماعيل، وأولى الناس بإبراهيم الخليل، وعلى آل محمد اللهم صل على محمد، وجهه منور، وقلبه مطهر، وعظيمته مضفر وقده كالصننبر وهو عبيب الملك الأكبر وعلى آل محمد اللهم صل على محمد الداعي إلى الصلاح والصواب المذكور في كل الكتاب الموسوف في سورة الأحساب الشفيع المشفع يوم السؤال والجواب وعلى آل محمد اللهم صل على محمد المغلل الصحابي المؤيد بالأصحابي خير الماشي على الترابي شفيع المذنبين يوم الحساب وعلى آل محمد اللهم صل على محمد سيد المقتدى وخير الإمام صاحب الشريعة ودعوة الإسلام وخلاصة الدهور وزدت الأعوام محمد بن عبد الله رسول الملك العلامي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد مبين الحلال والحرام وواضح الأحلال والأحرام ورسول الله صاحب الاقتصام محمد بن عبد الله عليه أفضل التحية والسلام وعلى آل محمد اللهم صل على محمد النبي ورسولك الهادي من الطلالة المؤيد بالمعجزة والمختار بالنبوة والرسالة قوم معوج العالم واختلاله وعلى آل محمد اللهم صل على محمد الذي بين الشرع والحلال وسأل المنفرة لأمته فأجاب السؤال وقال في كتابه العزيز ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وعلى آل محمد اللهم صل على محمد سيد الآفاق والأطراف وحاكم البلاد من قاف إلى قاف ونافذ الحكم بالعدل والإنصاف محمد بن عبد الله صاحب الخلق الطافي وعلى آله محمد الله مصلح على محمد سيد الشرف الأشراف وأكرم الرسل الأسلاف ومنبع الجهد واللطاف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف وعلى آله محمد اللهم صل على محمد بالوجه المليح واللسان الفصيح والدين الصحيح والبرحان الصريح والشرع الفصيح والأقل الرجيح من سلالة الذبيح بن الذبيح وعلى آل محمد اللهم صل على محمد الرسول العظيم والحبيب الكريم النبي الحليم، الصفي الكليم، في القلب السليم، والخلق العظيم، والصراط المستقيم، وعلى آل محمد. اللهم صنع على محمد أول الأنبياء، وأسبقهم من نور، وآخر الأصفياء من ظهور، والمبعوث من الله، والنور الشفيع المشفع، يوم الحشر والنشور، وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد صاحب البيان والإفصاح والإعراب والإيظاح الكريم الفتاح الحليم النجاح محمد بن عبد الله رسولك يا فالق الإصباح وعلى آل محمد اللهم صل على محمد التاعي إلى الفلاح الهادي إلى سبيل النجاح المنصور ليلة الأحساب بالرياح المنعوت بالعدل والصلاح محمد بن عبد الله معدن الجود والسماح وعلى آل محمد اللهم صل على محمد صلاة النامية البركات كثيرة تبقى مع الباقيات الصالحات وتملع أقطار الأراضين والسماوات وعلى آل محمد اللهم صل على محمد بعدد القطر والنبات وبعدد الرم في الفلوات وبعدد النجوم في السماوات وبعدد الأحياء والأموات وعلى آل محمد اللهم صل على محمد من شرف الله شانه وأظهر بالنبوة سلطانه وأكرم في شرف الشفاعة رضبانه وملأ بالعدل والإحسان أوطانه وعلى آل محمد اللهم صل على محمد الذي جعل الموحدين أنصاره وأعوانه وفي يوم القيامة قد سجنانه في الدنيا أنزنه وليه بواسطة جبرائيل الأمين قرآنه وعلى آل محمد اللهم صل على محمد باللواء المعقود والحوض المبرود والخلق المحمود والعز الممدود محمد بن عبد الله أفصل المبلود وعلى آل محمد اللهم صل على محمد النبي المسعود مؤيد من السماء بالجنود في البطف والكرم والجود والشفاعة في اليوم المحمود محمد ابن عبد الله خير المنقود وعلى آل محمد اللهم صل على محمد سيد الكونين والمكان مبخل النحين والآوان أظهر الإنسان سراج الزمان رسول الرحمن المؤيد بالقرآن الكرم بالإيمان وعلى آل محمد اللهم صل على محمد عربي اللسان كتابي البيان واضح البرحان، حبيب الرحمن المنعوت في التوراة والزبور والإنجيل والفرقان وعلى آل محمد اللهم صل على محمد النور الأفاق وعجل الشمس في الإشراق صاحب الميراج والبراق إلى السبع الطباق وعلى آل محمد اللهم صل على محمد النبي الطاهر أعراق الباهر الأخلاق سيد أهل الآفاق المرزوق من رازق الأرزاق الشافع المشفع يوم التلاقي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد رئيس الأنبياء، حبيب الأدقياء، وطاج الأصفياء، إمام الهدى واليقين، لا ريب فيه هدى المتقين، أبي القاسم محمد بن عبد الله الحاشر الخاتم، وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا